أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم كتاب أخرى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 لَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غائبين وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ ومن خفت موازين فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش خليلا ما تشكرون. وَنَخْلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ نُخْرِجُهُ نُطْفَةً دَنِيًّا ثُمَّ نُخْرِجُهُ عَلَقَةً ثُمَّ نُخْرِجُهُ مُضْغَةً فَنُخْرِجُهُ عِظَامًا ثُمَّ نَكْسُوهُ لَحْمًا فَنُصَوِّرُهُ وَنُفِخَ إذ أمرتك قال أنا خير منه مِنْ رُوحِنَا فَقَامَ إِنَّكُمْ مِنْ قَبْلُ كُنْتُمْ رَمَادًا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 قال اخرج منها مذؤما مدحونا لمن تبعك منهم لام لا ان جنن منكم اجمعين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 فَلَمَّ ذاَقَ الشَّجرََةَ بَدَتْ لَهُماَا تَووَاتُ مَا وَطَفِطَا يَخْصِفَان يلَيْه مَا مِ وَورََقِ جَم وَندَهُ مَا رَبُّهُمَا أَلَم أَنْهكُمَانتِكُمَ الشَّجرَةِ وَأَقُل لَكُم إِ الشَّيْطانَ لَكُ مَا قَالَ رَبَّنَا أَفْضِلْنَا مَا آتَيْتَنَا عَلَى مَنْ كَفَرَ بِذَاتِكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ فِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَالِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع همه لباسهما ليريهما ما تواتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا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 فتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة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 اتين اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون يا بني ادم انما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنْ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 وقلوا عنا وشهدوا على أنفسهم كَانُوا كانوا كافرين قال بخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربناها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 الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم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 فَجُمِعَ الْجَنَّةُ قُولِ اسْتَمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابًا لِأَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وَعَلَى الْآرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَاِذَا صُرِفَت اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى اَصْحَابُ الْاَعْرَافِ رَجُلَيْنِ يَعْرِفُونَهُُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ 119. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة 110. أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى صاب الجننه انفيض علينا انفيض علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمه ما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وَرَتْنُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الْيَوْمَ نَسَاوَ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَنَخْلُجُ إِنَّهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ وَلَا عِلْمَ نَهْدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يؤمنون.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 ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يطلبه حتيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق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 وَهُوَالَّذِييُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَةٍ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خَبُثَ لا يخرج إلا نكذا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون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 وَمَا كَانَ لِتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِلَى عاد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 قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من رَبِّكُمْ على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بطة فاذكروا الله لعلكم تفلحون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 اتجادلونني في اسماء ثم ميتموها اتم واباتم ثم ميتموها اتم واباتم ما نزل الله بها من فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا ذابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 واذكروا اجعلنكم قلفاء من بعض عاد وبوؤاكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بنوتا فذكروا الا وَلَا تَعْثَوْا فِي أَرْضِي مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ اسْتُضِيفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ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 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إنهم أناس يتطهرون فأنجلناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ عَلَا تَبَقْتُمْ إِنَّ فَتًى أَشْيَاءَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن تبيل الله من آمن به وتبرونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم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 قَالُوا أَوَلَهُمْ أَن مَّكَّارِهِمْ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنَ جَاءَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ وَسْأَلَ رَبَّنَا كُلَّ شَيْءٍ مِّنَ الْأَمْرِ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُم شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ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 فَكَي فَآتَلَ قَوْمِن كَافِرين وَمَا أَْسََّ فيِي قَرِيَةٍ مِن بِين إِا أَخَذْنَا أَهل بِبَسَّ يَضَرر إِ عَنَّهُمْ يَضرَّ ثمُم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى فوقالوا وقالوا قد مست آباء أنا الضراء والسراء فأخذناهم وَهُمْ وهم لا يشعرون ولو أن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 فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدم الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطب على قلوبهم فهم لا يتمعون ذَلِكَ الْقُرْآنُ قَصَصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ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 تجئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ قَالَ مَن هذا الفِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بكل ساحر عليم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 وَقَالَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَهُمْ قَالِبُو صَادِرِينَ وَأُلْقِيَتِ السِّحْرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي مَدِينَتِي لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَ قَبّْعََّ عيدَكُمْ غاررجُلَكُمْ مِن خِلَافاتُمَّ لَ صَلّبًاكُمْ أَجمَين خَنُ إِ إِلَ رَبِّلَ مُ قَلِبُ وَمَا تَطِمُ مِن رَبَّنَا إِنَّا أُصِبْنَا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ آتَزِرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَآلَهَا تَقُولَ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَتَّحِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن ومن بعد ما جئتنا قَالَ أَسَ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيُنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدماء آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمون ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجز لمؤمنن لك ولمرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بالغوه إذا هم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 وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْقُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَنَّا لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْتَهِونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ تَبَرَّمَ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ صَدَّ لَكُمْ عَنِ الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَطِّنُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً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 قال لا تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك ثُمَّ مَا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مَنْ سَأَلْتُكَ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا فِاتَّخَذُوهُ وَكَانَ ظَالِمًا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لئن لم يرحمنا ربنا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ رَبَّنَا آتِنَا فَنَقْعُدْ فَنَذْكُرْكَ فَنَسْتَعِينُ قَالَ بِئْسَمَا قَدَّمْتُم مِّن بَعْدِي أَأَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَقْبَدَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيَّ قَالَ بِنَأْمَ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَافُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمَتْ بِيَ الْأَذَى أَوَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وَكَذَلِكَ نجزي المفترين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 واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعلت سفهاء من إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء آت ولينا لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا خسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء رحمتي وسعت كل شيء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 فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل ما واتبعوا النور الذي انزل هم المفلحون قل يا ايها الناس ان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 وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ مَؤْمِنَةٌ يَدْعُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَهْتَدُونَ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وضللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُونُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدُخُلَ الْبَابِ سَجَدًا وَدُخُلَ الْبَابِ سَجَدًا نغفر لكم ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا وَأَيْرَ لَذِيقِين لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ الهمان القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شروا اذ ويوم لا يثبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون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 وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا تَوَلَّىٰ عن عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسئين. وَإِذْ أَذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَٰهًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَن يَشَاءُ ۚ وَالْعَذَابُ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّنَاهُمْ فِي أَرْضِ أُمَمٍ منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فقلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأبنى ويقولون سيغفر لنا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 يَقُولُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عن هذا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ إِنَّمَا أَشْرَكْنَا آبَاءَنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ قِبَلِهِمْ أَفَتُهْدِيكُنَّ بِمَا فَعَلَ الْمُطَّلِقُونَ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانتلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبشرون بها ولهم آبان لا يتمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدروه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون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 ما بصاحبهم من جنن انه الا نذير مبين اولم ينظروا في ما لفوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وان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 لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون كُلًّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسَكَنْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ والَّذِي خَنَقَكُمْ مِنْ نَفْتِ وَاحدَةِ وَجَلَ مِنْهَا زَوْوجَهَا لَِسْكُنَ إلَِهَا فَلَمَّ دَغ الشَّهَا حَمَلَتْحملَمْلًَا خَاف فَم فَمرُتْ بِنْ فَلَمَّا أَثْقَلَتِ الدَّعْوُ وَاللَّهُ يَرْبُهُمَا مَا لَنَّا إِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مَّصَالِحًا جَعَلَ لَهُم شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يتطيعون لهم نصرا ولا أنفتهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوكم 114. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين 115. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَتْمَعُونَ بِهَا قُلْ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ والذين تدعون من دونه لَا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وترى هم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل وَإِنَّ مَا يَنْتَثِرُ نَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَذُرٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ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 لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرا وخيفة ودون الجهر من القول وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغَدُوِّ وَالآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَفْزِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ